وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه ة وكل ب د ع ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار نزلنا مع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات قد القوائد الحديث مر معنا جملة من هذه ومن هذه وآخر ما انتهينا منه التحزم فمر معنا وآخر العظات عن انتهينا هذه هذه أ ن ه من القواعد التي ينبغي أ ن نسير عليها في زمن الفتن ا ل م ض ل ة خ ا ص ة الحفاظ على ج م ا ع ة المسلمين ويلزم من ذلك أ ن نحذر من التحزب و ا ل ت ف ر ق ا ل م د م و م والطائفيه ة وقد مر معنا تكلمنا عن تكلمنا ذ ه عليها القاعدة قاعدة جليلة التي جليلة يجب أن يسير أن الناس عموما والعلماء والدعاه وطلاب العلم خصوصا ق ا ع د ة فقه ا ل أ و ل و ي ا ت وهذه ا ل ق ا ع د ة من أعظم القواعد من اعظم ل ق و ا د من أ ع القواعد التي ينبغي مراعاتها في كل وقت وفي كل مكان لكن ي ت أ ك د مراعات هذه ا ل ق ا ع د ة عند تغير ا ل أ ح و ا ل وتقلبها وفي زمن الفتن ا ل م ض ل ة و ا ل إ ح ز ا ب فقه ا ل أ و ل و ي ا ت فتجد كثيرا من الناس لا يراعون لهذه ا ل ق ا ع د ة اهتماما ولا ينتبهون إ ل ي ه ا ولا يلتفتون إ ل ي ه ا فبمجرد أ ن ا ل أ م ر يكون من الحق البين في نفسه تجد انه يتكلم به او يفعله او يدعو اليه ولا ينتبه إ ل ى قضيه فقه الاولويات بمعنى قد يكون الامر في نفسه صحيحا لكن الوقت ليس بمناسب لذكر ذلك إذن كما قلت كثير من الناس بمجرد ان المساله في نفسه. لا يجب انه يمدها او يدعو إ ل ي ه ا ف ا ل م س أ ل ة تحتاج أ و ل ا أ ن يكون ا ل أ م ر الذي نريد أ ن نتكلم فيه أ و نتحدث عنه أ و ننشره أ و إ ل ى غير ذلك أ و ل ا لا بد أ ن يكون حقا في نفسه وهذا لا يكفي لا بد أ ن أ ر ى هل من ا ل م ص ل ح ة ا ل ش ر ع ي ة أن أبدت ه ذ ان الكلام أو أ أ د ع و إ ل ي ه أ و أ ن أ ف ع ل ه إ ذ ا كان ا ف ل ل تعلق ب ا ل أ ف ع ا ل وتفرغت إ ل ى غير ذلك ف ق ض ي ة كون المساله أ ل ة نحق في نفسها لا يكفي وهذه ا ل ق ا ع د ة ق ا ع د ة فقه ا ل أ و ل و ي ا ت لها تعلق بقواعد مرت معا فنجد أ ن ق ا ع د ة ف ق ل ا ل أ و ل ا د لها مثلا تعلق بقاعده ة جماعة、المسلمين. القاعدة الحفاظ المسلمين على ع مرت م التي الحفاظ ق تعلق القاعدة ا الجوانب فمثلا ا ع بعض د ة ل بهذه من على ا ل جماعه ة جماعة على مثل ذ المسلمين فهذا ل ا ع ظ ي يقدم ى غيره ن الفروح لن تقدمنا ء شيء على شيء. الأولى فقه و فقدمنا شيء شيء على ل هذه القاعده لا تعلق بقاعده ة حفاظ على الجماعة على من و الحفاظ الأولياء يتعلق بما مر معنا ل م ا على ا ل ن ك ر ل م ا تحدثنا ع إذا ه من ك المنكر أعظم م ن ه إ ي ش هو الواجب هل أ ن أ ق د م على ذكر أ ن أ ح ج م فقدمت شيئا على شيء ك ذ ك لها ت ع لها ق القاعدة ذ ه ل لها ق ا ع د ة تعلق كذلك بما ورم عن ل ذكره في باب ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر لما تكلمنا عن, عن السكوت وقلنا أ ن ق ض ي ة السكوت ليست دائما م ض م و ن ة كما بين ذلك شيخ الاسلام المجيبين والشاطبي في آخرين. فسكوتك عن شيء وعدم كلامك عن شيء آ خ ر من باب تقديم شيء على آ خ ر وهكذا ف ا ل م ت أ م ل يجد أ ن هذه ا ل ق ا ع د ة لها تعلق بقواعد مرت معنا من بعض الجوال ن ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إذا أراد يقدم شيء على شيء ويؤخر ا ل آ خ ر و ي ب ع ل هذا الفعل أ و لا يفعله ويؤخره إ ل ى وقت ما هذا كله مبني على تصور م س أ ل ه اصلا لان الحكم, الحكم هو الذي يخزع إ ل ى الفعل فهل تفعل أ و تخجم هل تقول أ و لا هل تدعو أو ل او مبني على ت ص ر ل ة إ ذ ل هذه ا ل ق ا ع د ة كذلك لها تعلق ب ق ا ع د ة حكم على الشيء ف ر ح ا فصول من بعض الجوانب وقد الجوانب إذن نجد إذن هذه أن ا ع ة قاعدة عامة قاعدة عظيمة تشمل مجموعة من القواعد وقد تشمل من فرط فيها كثير من النسب بل كثير ممن ينتسبون إ ل ى ا ل س ن ة لم يراه هذه ا ل ق ا ع د ة في كثير من الامور أ م من و ر كثير في ل أ للاسد الشديد ونتج عن ذلك الفتن التي هي م ع ر و ف ة لا تخفى لا على ا ل ق ا ف ي ولا على الدهن هذه ق ا ع د ة ع ظ ي م ة ا ل م ش ك ل ة ان ل ل الكرام م ش ك ة يا البعض عندما تذكر له فقه ا ل أ و ل و ي ا ت يصنفك أ ن ك أ ن ت من الحركين بدعوى أ ن أ ص ح ا ب الحركات هم الذين يدللون كثيرا على فقه ا ل أ و ل و ي ا ت وتقديم شيء على آ خ ر وهذا من عدم التصور الصحيح ورحم الله ا ل إ م ا م ا ب ن ت ي م ي م اما و و ع ة د أو في ا ل ر ف على البكر ك ذكر ل تنميد مفتاح قيم في بن ا ا ل س عليهم ا ذكرها ع ل ان ل ل ه أ ا ل م س أ ل ة إ ذ ا كانت ص ح ي ح ة في نفسها ومطلوبه ش ر و و ع ة م شرعا ففعل أ ه ل البدع والاهواء لها لا يدفعنا ل لا أو ي د إ ل ى أ ن ن ت ر ك ه ا لها هل بمجرد أ ن هذا الفعل أو او أ تصور معين او ق ا ئ د ه معينه ي ذ ن م بها بعض الناس أ و يفعلونها وهم من اذي الاهواء هل بمجرد أن يبقلون يبقلون يبقلون لا هل في أما إذا كان الأمر مطلوب شرعاً. مطلوب أن و ه بدأوا ل هذا ا ل أ م ر في مجال المباحات اما إ ذ ا كان ا ل أ م ر م ط ل و ب شرعا م ط ل و ب أ ن تفعله طلب إ ي ج ا د أ و استحباب فليس ا قد يبعى فعلى ذلك أو؟ وقد بينا في وبينه بل إذا رجعتم إلى رحمة الله يرصوا يجل كذلك على هذه فليس بمجرد ان اصحاب الحركات يتكلمون عن فقه الاويد ان هذا ا ل أ م ر ليس له ح ق ي ق ة في السنه و أ ن فق ل ا و ل ا د ليس بمعتبر عند السلف الصالح وعند م ه ي ه الحديث لا ولذلك دائما الغائب ع ن د ك ا ن ا ل م س أ ل ة هل هي حق أ و لا بغض النظر من فعلها هي في نفس إ ي ش حق أ و لا ف إ ذ ا كانت حق ف ت م ت ك بها و أ ض ع عليها بالنواجذ ثم انظر بعد ذلك قد يوافقك الغير من المخالفين من الاهواء مثلا قد, يخالفونك قد يوافقونك خ ا ل ف ن ك قد ي و فيها إ م ا من ج ه ة ا ل أ ص ل وكذلك أخر فقد يوافق أهل اهل ل أ ا ل س ن ة في تقرير ق ا ع د ة وفي العمل بها قد يوافقون لكن لا يوافقون في تطبيقها في فهم ه العمل في فهم ا بها في فماذا فقر قوية أولوية مجالها صحيح أ ن كثير من أ ص ح ا ب الحركات يدندنون على ق ض ي ة فقه ا ل أ و ل و ي ه لكن ك ا ل ك نجد أ ه ل العلم من اهل ا ل س ن ة ذكروا هذه ا ل ق ا ع د ة و ب س ط و ه ا ونصوا عليها في مراعاه ا وصاروا عليها ب م ر ا ع ا ة م ج م و ع ة من القائمه ا ل ك ن ا ل ت م ا م أ ن أ ص ح ا ب الحركات أ خ ذ ه م ب ق ا ع د ة ف ق ل ا ل أ و ل و ي ا ت مخالف تماما ل أ خ ذ اهل ا ل س ن ة لها هناك ف ر ق وهذا من ا ل ض ق ا ء قول فعل ا ل س ن ة ف ق ل ا ل أ و ل و ي ا ت ي ع ن ب ي ه شيء معين ف اما اصحاب الحركات ي أ خ ذ و ن بهذه ا ل ق ا ع د ة لكن ما هو ا ل ع م ل التطبيقي عندهم بهذه ا ل ق ا ع د ة كيف ي أ خ ذ و ن بهذه ا ل ق ا ئ د ة وكيف يعملون بهذه ا ل ق ا ئ د ة الفرق بين اهل ا ل س ن ة وبين غيرهم خاصت في زمننا هذا في ق ا ع د ة ثقل أ و ل و ي ا ت راجع الى أمره إلى امره ل أ الأمر القاعدة دقائق العلم كتاج التأمل للقاء السمع من والقلب تعد ب ض ط ا وفهميها فالمجال تعد من دقائق المنهج السلفي الفرق ا ل أ و ل بين أ ه ل ا ل س ن ة وغيرهم في ا ل أ خ ذ بفقه ا ل أ و ل و ي ا ت اولا أ ن أ ه ل ا ل س ن ة ي أ خ ذ و ن بفقه ا ل أ و ل و ي ا ت ويقدمون شيء على شيء عند التزاحم التزاح معنى شيء إ ي ش أ ف ع ل هل افعل هذه ا ل م س أ ل ة أ و افعل هذه ا ت ز ا ح م عند ا ل م س أ ل ة هل أ خ ذ بهذه لا افضل ط ع ا م سواء كان التزاحم كليا من كل وجه ك م او ي ق ل التزاحم ع ل ل م ا ا ء أو نسبي ما يعني لا ت ز يمكن لك أ ن تفعل إ ل ا واحد من ه ذ ي ن ا ل أ م ر تزاحم إ ي ش كلي قد يكون التزاحم نسبي ممكن أ ن تفعل هذا ت ف ع لكن هذا ل فعل أ ح د ه م ا أ و ل ى و ا ل م ص ل ح الراجعه ا ل فعلي أ و ل من غيره لا تتزاحمش ي نسبي ي ن ف ه ر ا ل س ن ة ي أ خ ذ و ن بقاعده ذكر ا ل أ و ل و ي ا ت في ب ا ر ش تزاحم كلي أ و تزاحم نسبي أ م ا اصحاب الحركات ي أ خ ذ و ن ب ذ ا ل ق ا ع د ة على سبيل ا ل إ ط ل ا ق يكون بث المستطاع ان أ ف ع ل هذا الفيلم ونفعله ل ي ج التزاحم لا, لا كن لي ولا جزئي ومع ذلك ي أ خ ذ و ن بالقائد يفعل هذا ويخرج هذا ويقدم هذا و ي أ خ ذ هذا ما عدم وجدي التداخل لا كلي ولا جزئي هل هذا فرق شاسع م لا شاسع وواضح جدا بين يدي السنه وبين اصحاب ا ل ح ر خ ا ص ا ع ي د و ص ح ا ب الحريه ياخذوا ب ذ ا القائد على التمنيش ل إ ط ل ا ق كما قد يكون يعني في مقدورهم وفي م س ت ط ا ع ت ه م أ ن ي أ خ ذ و ا بهذا الشيء و ب ه ذ ا ا ل ش ي ء أ و الشيء ا الثالث والرابع ولا يوجد في تلك ا ل ح ا ل ة التي قدموا فيها شيء واخر فيها شيء آ خ ر لا يجزئ عندهم تزاؤم لا كله ولا جزئ ومع ذلك يقدموا ل ا خ ر لماذا إ ذ ا كان الامر كل هذه ا ل أ م و ر مطلوبه سرعان فلماذا اقدم شيء واخر شيء ادخله في الكلمه ك ا ف ة أ ن أن ت نعمل بجميع وجوه ا ل م ؤ ن كما ينزل عن ابي الله ا بن عباس ان هذا فرق مهم جدا ا ل س و ن ي خ ر و ن ب ق لكن عند ا ت ز ا ح م إ م ا ان ك و ن تزاحم كلي أ و تزاحم ايش نسوي ج الفرق الثاني و هو فرق مهم عندما أ ق د م شيء على شيء عندما أقدم شيء أن ادعو الى شيء ولا ادعو الى شيء اخر قريب تقديم شيء وتاخير شيء او اجعل هذا هو الفاضل و ا ل آ خ ر هو المفضول ما المرجع في ذلك ما هو المرجع في ذلك ما هو ا ل ح ك م شرع الكتاب و ا ل س ن ة هو المرجع بمعنى اذا اردت ان اقول اقدم هذا الشيء على هذا الشيء وهذا الشيء في هذا الوقت خاص فاخر سبيل اطلاق او في ثمن معين او في حيوى وغيرها عندي هذا هو الفاضل و س أ ق د م ذلك واخر, وأخر لاخر ا ما المرجع ما الحكم ذلك الشرع شرع في الذي يبينني الكتاب والسنة هو بعد النظر في ا ل ك ت ا ب و السنه ة بعد النظر في الكتاب في هو الذي يبين لي انني اقدم وهذا لكن عند أصحاب الحركة يقدمون شيء وعند هذا و ه ذ اخر الصادر لكن الحركة وهذا نظر أصحاب يقدمون اخر ل والواقع أ ك ب ر دليل على ذلك أ م ا الواقع ما له من ذلك كما يقال تجد أ ن المرجع عنده م في تقديم شيء و ت أ خ ي ر آ خ ر و أ ن هذا فاضل و ا ل آ خ ر مفضول ت ج ر ب ة أ و بواقع يحتم هذا ا ل س ي ا س ة تدفعني إ ل ى أ ن هذا وقدم هذا أ و آ خ ر هذا و ح ي ا ن ا ب د ع م ا ل ح ن ك ة وقدم هذا وقدم هذا ويدعوها ب معرفه فكر الواقع إ ل ى غير ذلك ذ ا هل مرجئه ل ل س ن ة في التقديم و ا ل ت أ خ ي ر وفي ا ل أ خ ذ بفكر ا ل أ و ل هو مرجع حول ح ر ك ة و ا ل ه وحزابه ا ا ل ابدا الفرق ا ل أ و ل ص سيتي معنا يعني قضيه ان ا ل أ خ ذ بفكر ا ل أ و ل د في البغيش سواء كان يكون يجزي سيتي معنا يصرح أ ه ل العلم ب أ ن ا ل ق ا ع د ة ت أ خ ذ ت بببش أ و عندك سخط سواء كلها جزء الفرق الثاني ق ل ن ا أ ن المرجع يكون كتاب ا ل س ن ة والذي م ح ك م كتاب ا ل س ن ة في تقديم شيء و ت خ ي ر آ خ ر إ م ا على سبيل العموم أو في حالات ع بمعنى بعد ي يكون على سبيل ن قد او ل ع م ر وأقدم سيد عمر على عم. لكن في ح ا ل ا ت معينه ة يقصد في أقدم أن عمر كتابه السنه لما ذ ا ل أ ن قضيه التقديم و ا ل ت أ خ ي ر ودفع ا ل و ض و ء أ ص ب ح مرجعها لوقف او ت ر ك ي د ي و إ ذ ا كان ارفقي في البلاد أ ن أ ر ج ع ف ي ه إلى م الى ا إ الشرع و د ف ق ا ل ا ن ي نص عليه الذهبي رحمه الله تعالى في سير إ ع ل ا م ا ل م ب ل ا يقول الذهبي في السير مجدد أحباس حربة رسالة يقول الذهبي فضل الاعمال بعضها على بعض انما هو التوقيف وورد في ذلك احاديث ع د ة إذن الذهبي ضمنيا ً يقرر قضيه فكره العلوم ويبين ان مرجعها ذ الى إ ا ل ش ر ق التوقيف الاجتذاب د أدل والسوء أهل ع واضح جدا ً ا ل أ د ل ة ك ث ي ر ة في ه ذ ا ن تدل على هذين الفرق. الفرق بين أ خ ذ ن ا بهذه ا ل ق ا ع د ذلك ا أ واخذ ل أ ص ح ا ب الحركه لها وهذه ا ل ق ا ع د ة سماها كثير من المعاصرين ن ا س ن ا ل م خاصه فق ا ل أ و ل و ي ا ت سماها من كثير لماذا ص ر ي الأولويات ن فق ا ب م تسمى عند اهل العلم عند العلماء من أ م ة ه ل ل س ن ة عندهم قسم لهذه ا ل ط ا ع د ه ذ القاعده أ ص يرجع إلى قاعدة يعني قاعدة اساسها ع د ة أ مراعاه المصالح كمسئوليه ا ذ ه ا ل الأول ق قاعدة فق ا ع د ة تسمى عنده للعلم بفقه ا ل ب د ا ئ ة بالاهم فالاهم م ي على سبيل المثال في الباري من للحصى فتح نظر وتأمن في فتح يجد الحاجة هذا ر المسجد اكثر من عشرين مره قاعده تقديم ا ل أ ه م في ا ل أ ه م بن تيميه ن نوع ا ل ف ت ا ة و ا ل ط ي ب وسيتي م ع ن ى بعض كلام من ا ل ع ل م ف ي ت ق ر ي ر هذه القاعده بل سيتي معنى ا ل أ د ل ة من الكتاب و ا ل س ن ة على هذه المشاهده تسمى الكلام القاعدة ك لتقرير ق ا ع سمى ستتأتي الحصة التي إن شاء ا ل ل إن إذا الله في العمر منظ في بمثال واضح لكي ت ت ض ق عندكم القائد إ ذ ا كنت القائد تسمى فقر ا ل أ و ل و ي ا ت عند كثير من المعاطف ولا إ ش ك ا ل يعني الصلاه و ب ف ذ ا ت ه طيب وتسمى عند ن ا العلم ب ف ق ر البداء نقول البداء أ و البداء ب ف ق ر البداء ب ا ل أ ه ل ف ا ل أ ه ل أ و نقول فقر ا ل أ و ل و ي ا ت ما تعريف هذا الفقه هل له حد عرف فقه ا ل أ و ل ي بهذا التاله قيل هو, هو العلم بالاحكام ش ر ع ي ه التي لها الحق في التقدم على غيرها بناء على العلم بمراتبها بحسب الواقع الذي يتطلبها عرض فقه العلوم او فقه البدائل ل ل ا م ا ل ش ر ع ي ة ه العلم بالاحكام و ر للدنوية ذ ا ت ط ب في ل أ و ر ا ل ش ر ع ي ة ل أ ن ه ا ق ا ع د ة ع ق ل ي ة توافق العقل الصحيح و ل ذ ل ك تقدر ت ن ف ل ا ل أ م و ر الدنيويه قال له اهل العلم العلم بالاحكام الشرعيه التي لا الحق في التقدم على غيرك ه ه ا ن بعض طب ينبغل عندما؟ عندما؟ إن شرعا على الأحكام ذاك ذا أساس إذا تزاهم هل مسألة مسألة أنه قدم قدم صد تزد قدم العلم بالاحكام ا ل ص ر ي ع ي التي لها الحق في التقدم على غير. بناء على م بناء بناء العلم ذ ا بناء ع ى ا ل بمراكبها هذا قلب مهم هل يمكن يمكن لك ان تقول أ ق د م هذا و أ خ ذ ذلك وانت لا تعرف مراتب ا ل أ ع م ا ل عندما تقول اقدم هذا على ا ل ا ر بمعنى الذي قدمته مرتبته أ و ل ى و أ ع ل ى و أ و س ع صحته اوسع من ا ل آ أو خ ر يجب ان تتخذها عندك علم بمراتب ا ل أ ع م ا ل عندك موازنه توازن بعمل أ و س ع من ا ل آ خ ر أ و أ و ل ى تخدم من ا ل آ خ ر أ و أ ف ض ل من ا ل آ خ ر د ف ا ر د مفضول ر ا ج ع مرجوع راكب إذا, اذا لم يكن عندك علم بمراتب ا ل أ ع م ا ل هل يجوز لك أ ن تقدم وتؤخي ولذلك هل العلم ايش ق ا ل و ب ا د ذكر ا ل أ و ل و ي ا ت لا ي أ خ ذ به ولا يعمل به ولا يبد فيه إ ل ا من رفخ في رفخت العلم من قدمه في العلم الأمر لعملنات ينتظر بل ليس لطلاب العلم خاصه بالامور أ م و ر ل ع ا ة أ م ا ل ع ا م ة التي تتم ا ل أ م و ر ي ع ه و ر كبيرة ا ل أ م و ر التي ك ب ي ر ة ا ل ع ن ح ت ا ج إلى ل ع م رافخ و أ ه ل ه ي ع ن ي ر ف خ د ه العلم هذا ف ا ل أ ج و ا ب ا ل ع ا م ة تطبيق ق ا ع د ة في ا ل أ و ل ي ت يكونون اهل العلم بعض اموره ل أ خ ا ص ة قد يعني يتكلم ع ن ي ي في ذلك طالب العلم ي ع ن ي ي ر ج ع ذلك إ ل ى القوائم إ ل ى كلام اهل العلم يكون عنده سبب ويكون عنده كلام معه لكن أمور الامور ة ألا أ م العامه تكون تكون حادثه ج د ي د ة والامر الجديد الحادث ولو بلغ طالب العلم ما بلغ في العلم ي د ي ا لانه غ ن ح ت ا ج الى نظر خاص الموفق من وفقه الله اذا الامور ا ل ع ا م ة تقديم ف ق ه الاولويات أ و العمل ا ف ق ر ا و ل ي ا ت أ د ل العلماء لان اصل المساله تحتاج الى ماله الى ف ق ه مراتب ا لان أ م الامور ل ل ع العلم الإجتاءة الشرعية التقدم بناء قد تكون عامه لكن في ا ل أ غ ل ب القائده هذه تستخدم حالات م ع ي ن ة مكان معين يقتضي تقديم شيء اخر زمن معين ف ض ع معين ح ا ل ة م ع ي ن ة اجتهاد التامل ومعرفه الفقه المراكز دين الاعمال هذا هو تعريف فقه, فقه البدايه بالاهم ف ا ل ا ه الملاحظ في هذا التعريف قولنا العلم باحكام الشرعيه التي لها الحق في التقدم على غيرها بناء على العلم بمراتبها بحسب الواقع الذي يتطلبها أهم أهم م ك اهم أشرف إلى ذلك قيد في التعريف العلم بالمراتب ل أ ن ه هو ا ل أ س ا س قضيه التقديم التدخين مبني على معرفه الاعمال إ ذ ا اهم شيء في التعريف قضيه المراتب ولذلك ا ل ق ا ع د ة أ و ق ا ع د ة ا ل فكر ا ل ا و ل و ي ة أ و علم البدائع مبني على معرفه مراتب الاعمال و لذلك نجد ش ي خ ا ل إ س ل ا م تنير ت م ي ة شموس ع موكين نصف ع ل ا م المخمات و ق ع ي عليه ن نقص الله أ ن ا ف ي ب ا ب ا ل م ص ا ل ح المفاتي او ت ز ا ح ل م ص ا ل ح ت ز ا ح ل م ف ا د و سيدنا أ ن ه ا ا ل ق ا ع د ة ك ذ ل ك ه ي أ س ا س ها ق ض ي ة ا ل م ص ا ل ح و أ س ا س ه ا ق ض ي ة ع ر ة ا ل م ر ا ت ب ل أ ن ق ض ي ة ا ل م ر ا ت ب لها تعلق ب ق ض ي ا ل م ص ا ل ح فبين علي ا ل م خ م ة الله أ ن ا ل ح ك ر ا نقطه قاعده تزاحم المصالح تزاحم المفاتي العالم نقطه ا ل ق ا ع د ة والبد فيها يحتاج الى امرين ا ن ي ن أ و ل ا م ع ر ف ة الواقع الذي تتكلم فيه انت ا ذ ي كنا نستعرف بحسب الواقع الذي يتطلبها ومش ممكن انت ت ح ك م على واحد الواقع المنتمك ساخرج كذا نحن نمشي ا ل ح ا ل حركي نحن نرفق ميلادنا الحركي ماذا ي ق و ل لهم كيشد ويقوم شوف و ا ع ب ش و ا ء الواقع ويقوم ن ا ك ل ك ن ظ ر ا ء الواقع ويقوم ك ن و ا الله بشراء عليه الواقع ويقوم ا شوفا الواقع ل هو ت بشراء ة الأولى النصوص ي الواقع قصدوا ذلك ولم يقصدوا لكن لا يجعل الرسول صوابق الواقع اما اصحاب السنه ة كما في اعلام الواقعين ينظرون الى الواقع ق ع ك و ا المبثر في الحكم على أنه في المخافز البدء قاعدة بالمخالج بمقتضى ولكن ا ت ز ا لا يجد هذا ر م ل المكان م ا يجب م ان ل ا يكون إذا هناك امر ع ا ل اخر ا يحتاج العلم ل ا عندما كنت تهرب كنت تقول تبليه ا ح ت د ا خ و ة ا ح ت د دونك القروش ضوء ب ل ي ة القدم ب ل ي ة ا ل خ ب ل ي ة كما بليرك ة كنت تهرب وشكلها و ذ ي مهزله ارسل ا ل نظر العلم رهدينا ره ا ذ ا اهم شيء ق ض ي ة ثقل الاولويه ق ض ي ة المراه لو قلنا لكثير من الناس ولا اقصد التجهيل و إ ذ ا هذا الواقع نقول هذا ت ح ذ ن ا لا ت ش فيا لو قلنا لكثير من الناس ت ص و ر هذه م ت أ ن ا هي اني صغيره ة خبرت ك و ن أ م و ر ك ك ب ي ر لو قلنا من الناس أ ن ت في اعتكافك أ ن ت م ع ت ك ب في مسجد اسوي مرتكب و أ ت ى عندك شخص يريد منك أ ن تقضي حاجته وليس هناك من يقضي الحج ا ة إ ل ا انت اذا ج ا عندك شخص غالبا ي ل ن ا س جدير يخرج معه ولا يخرج ب ا ل ع ب ا د ة و ش ت غ ر ب و ن الاربعه غلقه مع ان مقتضى الشرط خروج لان قضاء ا ل ح ا ج ة ن ف ع ه ا متعدي تنفع نفسك لك ان الاعتكاف ن ف ع ه قاسي ولذلك من ا ل أ د ل ة على أ ن قاعده ثقل اول من القواعد ا ل ش ر ع ي ة ق ا ع د ة أ ن المتعدي مقدم على شو مقدم ع ا ل على ا ل ق ا ت ل الأولي المتألة فيها هذه قاعدة متى مرة لأن ح س ن التعامل معه ترجع لك ا ل ج ن ن ع ل العلم لكن ما يبقى م ر ا ح ن الاعمال فما بينت الامور التي هي اعظم من ذلك أ و ك ب ي ر ة ك ت ق ل ن ا س علماء فضلاء شارك لحاهم في العلم و ي ا د ل م أ ن ك ن شيء ما يتكلم به الا الخواص عن العلماء كبرتك ل ا تكبر إ ذ ا ينبغي أ ن ننتبه إ ل ى هذه الامور هذا لا ينبغي ان نشاهد ي اعلان قصدون من الجسد س ل لا و ح د ع يمسح ن ا ر ا كل واحد غ يعلموني منه ما جراثة هو ة لم يكن ي أ ب ل و مجرات وإشنه؟ ي البراز ج م كل ي و ا ل ح م يغيروني ع ا ل ص ا ل ك م ج ن ا إ ذ ا ا ل ق ض ي ة المراقب المهمه عليك مراقب الاعمال ولذلك ن ج د ب القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في معرض ح د ي ث ي عن مراتب الاعمال يتكلم عن ق ض ي ة العمل ينبغي ان يقدم على كذا ح ا ل ة ا ل ش ت ا ع كما برمى يقول ا ب القيم رحمه الله في معرض كلامي يقول معرض الأمر عن هذا الأمر يقول وهذا موضع يحتاج إ ل ى فضل فقه في الطريق ومراتب ا ل أ ع م ا ل وتقديم ا ل أ ه م منها ف ا ل أ ه م أ و ب ن ق ي م ب ن ق ي م الحركي لكن لو تمدي الفرق ما بين السنه والحركيين كم كم مر معاك ت كفر ا ل أ م ر عندهم فتني ا ش ك ا ل فيه قال رحمه الله وهذا موضع يحتاج إ ل ى فضل فقه في الطريق ومراتب ا ل أ ع م ا ل وتقديم ا ل أ ه م منها ف ا ل أ ه م ثوابت مجلد الوسط أ حمير في طموحه ومن نفيس كلام ابو حامد وكتاب ا ل ش ي في ا ء ف ي طامات ع ظ ي م ة ما ينبغي ل ع ا م ة الناس و لا ينبغي للمبتدئ في طالب علم أ ن ينظر في هذا الكتاب فيه طامات خطيره جدا بل كثير من أ ه ل العلم يعني أ ف ت و ا ب إ ح ر ا ق ه قديما لكن فيه مواضع تكلم فيها بكلام جيد كما ذكر ذلك الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله في بعض اشهر طرح من الضجيج ل ه من قال وترك الترتيب بين الخيرات ب ا ل أ ع من ا الصالحة بالأعمال المشروعة قال وترك الترتيب ل ب وترك ي الخيرات من ج م ل ة الشرور هذا كلام جيد قال وترك الترتيب بين الخيرات من ج م ل ة الشرور هذا الله أبيلا صحيح يسلعي إلى زندك يقدم شيء ويؤخر آ خ ر وراعي ب ف ا ل ق البضوض عدم م ر ا ع ا ة هذا ا ل أ م ر خ ا ص ة في زمن الجدال يؤدي ذلك إ ل ى ما لا تحمل عقبه و لذلك العالم ينبغي ان ر ا ع ي القاعده كيف يقدم شيئا ك ي ت يكلم انت ي ف ك س كذلك ا ل ب ا ع ي ت ع ر ف ما يقول وما ش ن ش ن ا هو يقول الخطيب لا يستطيع ا يتكلم و لا ي س ت ط ي يتكلم أدو اولى الناس بمعرفه ذلك الا وإلا عندما لا يراعي قاعدته لفوضى و يترتب عن كلامنا و عن خطبنا و عن وعن, وعن ما لا تحمل عقبه ة م لكن إ ذ ا أ ر د ن ا ا ل س ل ا م ة و أ ر د ن ا ا ل ع ا ق ب ة ا ل خ ي ر ة علينا أ ن نسير على منهج السلام ومن ذلك العمل بمقتضى هذه ا ل ق ا ع د ة إ ذ ن يقول الغزالي رحمه الله وترك التركيب بين الخيرات من ج م ل ة الشرور <تصفيق> هذه القاعده أ ه ل العلم ر ح م ه الله تعالى نصوا عليها وبينوها بل أ خ ذ و ا بها ومما يدل على ذلك تنصيصهم على جمله ة من القواعد يعني مراعاة يعني من من القواعد من القواعد والعمل بمقتضى هذه القواعد, يدل على أن أصل القواعد مقرر عندهم و أ ن ا ل ق ا ئ د ة ترجع إ ل ى كتاب الله عز وجل إ ل ى س ن ة النبي عليه الصلاه ة والسلام مثلا كلام سيأتي من كثير ل العلم سيأتي في هذه الحصة, في الحصة أخرى إن والسلام ى ي ي ت معناك صريح العلماء في في هذا المدى الآن كلاما للإمام الله الدائمة الجارة كافة الله لكن لكم قيم رحمه قيم في في في رحمه أذكر بن بن في معرض كلامه عن مداخل المعاصي من أ ي ن تدخل المعاصي على العبد ف ذ ك ر أ منها و ر م الخطره ما يخطر ب ا ل ا ه فالخطره كما يبين ابن القيم رحمه ع ص فتصيرش ي ة م عزم فتصيرش عن الله ف ع فيصنحسن إلى ل ع ا إن لم يعني على تتداركه الله رحمة الزمجة ففي م ع ض كلامي عن الخطر ة وعن الخطر قال هو يعني ذكرها القاعده ة ذكر في هذا、الباب. بربها ا ب المثال ثم علم ا ل ق ا ع د ة وبين ّ أ ن ا ل ق ا ع د ة عامه ر ح م الله يقول ا ل إ م ا م بن القيم رحمه الله قال وهي أضرح أي اضر ل خ ط ر ا ت وهي أ شيء ع ل ى ا ل إ ن س ا ن ويتولد منها العجز والكسل وتولد التفريض و ا ل ح ف ر ة والندم والمتمني لما فاتته م ب ا ش ر ة ا ل ح ق ي ق ة بجسمه حول صورتها في ق ل ب ه وعانقها وضمها اليه ففتح ب و ص ا ر ص و ر ة و ه م ي ة خياليه ة ص و ر ا فكرة أو صورها فكره وذلك وصورها فكره وذلك لا يجدي عليه شيئا و إ ن م ا مثله مثل الجائع ا ل ض م ا ن يصور في وهمه ص و ر ة الطعام والشراب وهو لا يكل أ ولا ي س والسكون إ ل ى ذ ل خ ط ر ا ت واستجلابه يدل على خ س ا ر ة النفس ووضاعتها و إ ن م ا شرف النفس وذكاؤها وطهارتها وعلوها ب أ ن ينفي عنها كل خطر لا ح ق ي ق ة لها ولا يرضى أ ن يخطرها بماله و ي أ ن ف لنفسه منها ثم الخطرات بعد أ ق س ا م تدور على اربعه مستجب اصول خطرات بها منافع النياء وخطرات بها مضر ا ل آخرته ا مستجب مضر بها آخرته ف ي ح ف في ر خطراته العبد وكاري الأقسام وهمومه هذه الأربعة فإذا الحصرت أن ان اجتماعه لم ي ر كان و ه اجتماعه منها لم يتركه لغيره بمعنى يجمع الأمور عنده الستطاع كان إلى هذا هذا ي أ خ ذ ا ل خ ا ط ر ة ا ل ن ا ف ع ة ويدفع الخاطره ة سيئة ذ ا ح ق ي ق ة ج م ع ب ي ن ه ا اجمع بين موعدكم خ ل و ف ي السلمي كافه الموضوع معنا إذا تزاحم فضلت و إ ذ ا تزاحمت عليه ا ل خ ط ر ة لتزاحم متعلقاتها عندك خاطرات نافعة نافعة خاطرة خاطرة ولذلك ت ت ز ح م ماذا م ه ع بهم بمن مجرد؟ و قال واذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم ا ل أ ه م ه ا ل أ ه م الذي يخشى صوته و أ خ ر الذي ليس بهم أ ولا يقدمته خ ض ل ل ه عنهم تخاطر تقدم حداها ل أ مره تقول هذه ل ي مقدمه الخدمجيه ا خ ت ا ر ت ق ا غ ن ب ر ت ه ا ا ذ ا هو ما قوله و إ ذ ا تزاحمت عليه الخطرات ل ت د ا ح م متعلقاتها قدم ا ل أ ه م ب ا ل أ ه م الذي يخشى ز و ت ه واخر الذي ليس ب أ ه م ولا يخاف ز و ت ه ا ل أ ه م يرى مفوشه لكن خلفيه للتزاحم ولا يخاف زوجه ثم قال بقي اسمال آ خ ر ا ن أ ح د ه م ا مهم لا يفوت ت ف ت صين مهم لا يفوت والتالي غير مهم ولكنه يفوت ففي كل منهما ما يدعو إ ل ى تقديمه فهنا يقع التردد و ا ل ح ي ر ة في أ م و ر تتداحم ا ل إ ن س ا ن يحاطس ولكن ا ل أ م ر يحتاج الى علم وفقه ولكن سميت ا ل ع د ه الفقه ا ل أ و ل و ي ة ل أ ن ك افضل تحتاج الى م ا ذ ا إلا قال و ففي كل منهما لا يدعو الى تقديمي فهنا يقع التردد و ا ل ح ي ر ة ف إ ن قدم المهم فمدوده م ا ش ن متعرضه ت ع ر ض عنده ح ا ج ة م ه م ة ما في ا ل ح ا ج ة ما تفرز مثلا م ي ش ف و د ه ك غ د ي ر هذه المضايق كيف هذه ا ل م و ا ي ك فيها ا خ و ه بعد المضايق العليا والدموع لا ت ن ظ ر و مثل هذه المضايق ط ا ل فهنا يقع التردد و ا ل ح ي ر ة ف إ ن قدم المهم خشي ث و ا ت ما دونه و إ ن قدم ما دونه ف د ر ى ا ل ش غ ا ل به عن المهم وكذلك يعرض له أ م ر ا ه لا يمكن ج م ع بينهما ولا س ح ص ل احدهما الى ب ت ف و ي ت ا ل آ خ ر فهذا موضع استعمال العقل والفقه و ا ل م ع ر ف ة ومن ها هنا ارتفع من ارتفع اي في العلم ل أ ن العلماء قديما كانوا يقولون ذكر هذا شيخ اسلام تيمي رحمه الله ليس الفقه معرفه الخير من الشر والشر من الخير كتول الفقه ر ا ل م ع ر ف ة خير الخيرين والشر الشر قال فهذا موضع استعمال العقل والفكر و ا ل م ع ر ف ة ومن ها هنا ارتفع من ارتفع و ا ن ج ح من ا ن ج ح وخاف من خاف واكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر انتبه يا لا الى ماذا اثر بالقيمة بالقيمة شكولي يقول لي الى ماذا اثر、بالقيمة. تكلمنا الفرق القاعدة يتخذناه باب في ولكن ا ح ر ي خ من ا ا ل م ق ك ن ان الفرق ا تقول يكون للفرق الآخر ساعة السنة ي م ر ج عقله داريش يعظم لكن لك يقدم, يقدم عقله سمعش قائل ويعرفه أ ك ث ر ترى من ممن د م ق ل ه م ع ت مش ي ك ي ي ح ك م كتابه السن ة تجوه تجوه تجليبتوه رأس, تجب رأس. تجب رأس ونظره العقل قال و أ ك ث ر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا ي ف و ت على المهم الذي يفوز ت و له لماذا؟ كتبلك وزنت نسيما يا حمو ك ب ليه لكن ل ل ا ت الحكم ص يقول ت ه ا ا ل ل ت في ذلك ي ي ن ومشأة لما الصرحة حيانا أكرر الخضاء إ ذ ا القرن قيل و أ ك ث ر من ترى ممن يعظم عقله معرفه يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت لا تجد أ ح د ا يسلم من ذلك ولكن مستقل ومستكثر والتحكيم في هذا الباب للقاعده ة الكبرى الذي ل ي ع الكبرى ح ح قال ا ل و ت ي في م هذا ا ل ا للقاعدة ا ب ب ل ك التي عليها م د ا ر الشرع والقبر و إ ل ي ه ا مرجع الخلق و ا ل أ م ر وهي إ ط ا ر أ ك ب ر المصلحتين على من فاتت ا ل م ص ل ح ة التي هي دونها ودخول ا ل في ابن المفسدتين لدفع ما هو أ ك ب ر منها فيفوت مصلحه لتحسين ما هو أ ك ب ر منها ويرتكبوا مفسد لدفع ما هو أ ع ظ م منها وكعبت ا كلمه ع ل ي ه ا باب ا ل م ص ا ر ف باب ا ل أ م ر المعروف والنهي عنه إ ذ ا نجد بالقيم رحمه الله تعالى في كلامها ينص على ا ل ق ا ع د ة ويبينوا أصلاها ما تبنى عليه هذه القاعده ة ر ح م الله ت ع اعنا ل كما قلت كثير من كلام أ ه ل العلم رحمهم الله تعالى في التنصيص على هذه القاعده بجلاء وموضوعها د ا ا ع ه م ت ي ه ا ا ت ب ر القواعد و القواعد نجد بعد النظر انها ل ل ت أ و ا ظ ر نجد ن أ ترجع إ ل ى قاعد ة فقه ا ل أ و ل و ي مثلا نجد كثيرا ما ن ج د كلام العلماء هذا من بابي أو ما. هل نسمعه كثيرا من العلماء كثير من من أ قاعدة لا لا لا. كذلك ق ا ع د ة تجد ح ي ا ن ا العلماء يقولون التيسير أ و ل ى من ا ل ت أ ث ي ر ب ن المشقه ء ا ل ز ب ي ش حتى المشقه ة تجد التيسير اولى من التاثير أ و ل ى اسمعنا أ و ل ى تقديم شيء على الاخر تجد العلماء يقولون السعه أ و ل ى من ا ل م ب د ق كذلك عندما الى قاعد القائدة فذلك التي مرت م ا ل م ت ع ي ق د م على ل ل ا ا ط ر ذ يقول تعدل ل فيه هو ا ا قاعدة المتعدي القاطر ط ر ذبع على على فترجع مقدم مقدم تقدمها قائدة عندما ذلك ي الى العلماء الاعمال خير من الايمان ل م ا قدمت شيء على شيء لماذا ل أ ن قدمت ذلك الشيء على غيره لما فيه اعمال و ا ل آ خ ر فيه إ ه م ا ل والذي قدمته فقاعده الاعمال غيره من ا ل إ ه م ا ل رجع القاعدة فقال أ ذ و ي العلماء سبش ق العلم و ا ا ل قال ب لا ا ل قول العلماء كيف قال العلم سعيد ف قال ل قولها في ا ب العلقه ع ن د ر تقديم شيء على ذ ل ز و ر ارجل ق ا ع د ة ديش ف ق ه ا ل أ و ل و ي ا ت وهكذا قواعد ك ث ي ر ة معلومه بها تدل على تقرير هذه ا ل ق ا ع د ة ق ا ع د ة الفقه ا ل أ و ل و ي ا ت واضح الان وتجمع ن ا ل ا د ل ة من الكتاب و م ن ا ل س ر ن ا ع القائد قبل ذلك كيف أ ع د أ ن هذا أفضل م ن هذا كيف أ ع د أ ص ب ح ت ان هذا الشعر لكن اردت ان هذا الشعر ل ى اردت ان ه ا ل ش ع ر ل ك اردت ان ر د ت ان ا ر ت ان ا ا ر د ن هذا اردت ا هذا اردت ان ه ا ا ر د هذا اردت ان ه ذ ن هذا اردت ان هذا اردت ان هذا اردت ان ا ا ر ف أ ان هذا اردت ان هذا أ ر د ت ان هذا اردت ان هذا ا ن هذا ا ن ه ن ه د ت هذا اردت ن هذا ا ان هذا ا ر ن هذا اردت ان هذا ا ت ن هذا ر د ت ان هذا هذا اردت ان ي ذ ا اردت ان هذا ا ر ر د ت ر د ت صيغه التفضيل الصريحه اذا جاء بكتاب د ل على ن عليها السنه افضل, من أفضل. لأنها لأنها لأنها أو من على كذا ل الأعمال ا مراتب ن النظر ة السنة بعد الكتاب تنظر في كتاب الله عز وجل وتنظر في س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة فيظهر لك من خلال النظر أ ن هذا أ و ل من هذا هذا أ ك ث ر ح س ن ا ت من هذا وهذا هذه ا طريق كذلك من الطرق النظر والاجتهاد هذا من ي ع ل ى ا ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة ثم كذلك من ا ل أ م و ر التي أ ع ر ف بها هذا فضل و هذا م ق د و ل و ما شابه ه ذ ا هذا مهم هذا أهم هذا مهم لانه ي ق و ع بطلب العلم ن ط ل العلم ع ط ف ا ل خ ا ص ع ل ى ا ل ع ا م ه ذ ل ق العلم ب ا ل ب العلم ع ط ل العلم بطلب ا ل ع ا م بطلب العلم ب ط ل العلم بطلب العلم بطلب العلم بطلب ا ل ع ا م ع ل ى العلم بطلب ا ل ع ا م ع ل ى ا ل ع ا م بطلب العلم ع ط ل ب العلم بطلب ا ل ع ل خ ا ط ل ب العلم بطلب العلم بطلب العلم بطلب العلم بطلب العلم بطلب العلم بطلب العلم بطلب ا ل ع ل ذ بطلب العلم بطلب العلم بطلب العلم ب ط ل العلم بطلب العلم بطلب العلم بطلب العلم بطلب العلم بطلب ي ل ع ل م بطلب العلم بطلب العلم بطلب العلم بطلب العلم بطلب العلم لماذا افرضوا قالوا انه هو لم ي ن ب ع ط ف الخاص العام العام هو الايمان وعاملوك خاص فعقب للخاص وعال عامل بين أ ه م ي ه الفاصله و أنيش العامه بين أ ه م ي ت ه يعني قاعد ة من قرارك نعرفه ب ي ش ه ذ ا ف ا ظ وهذا نص لهذه الملخص المسائل التي ن ع ر ف بها هذا ا ل أ م ر الان نذكر ا ل أ د ل ة من ا ل ق ر آ ن خاصه اما ا ل أ د ل ة من ا ل س ن ة على ا ل ق ا ع د ة س ت أ ت ي معنا في أ م و ر اشركت ا ل أ د ل ة من ا ل س ن ة على هذه ا ل م س أ ل ة مع مبحث آ خ ر لكي لا اريد نقل ا ل آ ن مع أ د ل ة من الكتاب و ا ل س ن ة على تقرير هذه ا ل ق ا ع د ة هناك آ ي ا ت في كتاب الله تدل على قضيه ث ق ا ل أ و ل و ي ه وهذا الشيء مقدم على الشيء مثلا قول الله تعالى إ ن تبدو الصدقات فنعمه و إ ن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ذو عسره فنظره إ ل ى ميطره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تسلمون ق د ي شيء على شيء من آيات كثيرة م من على و أ ت ي ي معنا ف ل تفصيل مثلاً. العلم بعض الآيات ا آيات عامة ت بعض د ا آيات خاصة ونص العلماء تفصيلها قاعدة الأولوية تقديم الأهم في تقديم الأحاديث ونص على فقل الأهم فلم من كذلك التي تدل ع نجد كثيرا النبي عليه الصلاه والسلام يقول افضل الاعمال كذا وكذا أنا تقديم شيء على شيء. يعني هناك واحد العمل لما يتزاهم عندما ك هذا ع ه ذ رأخذ ر يتزحم إذا كان ه م ن هذا إذا فقد م ه تكون مرغبت بالسرعه شيء و ل ك هذا ف ض لا على شيء ه ذ فضل على لا تزاهم تزاهم هذا بشي تزحم عندك سواء تزحم كلي أ و جديد كنت تقول ق أ م هذا لانه لا تزحم كل احاديث تدل على ا ل ق ا ع د ة الحديث ص ح ي ح المعروف حديث أ ن س لما جاء رجل إ ل ى النبي عليه الصلاه وقال له م ت الساعه قال لي ماذا أ ع د د ت له فوجهه إ ل ى المهم أ م ا سؤالك عن م د ى الساعه م ا ينفعك في شيء فوجهه الى ما ينفعه والذي ل يسمى عنده الى ا ل ب ل ا غ ه ب ا ل ح ي د ة ونعم م ا ا ذ و ا ل ح ي د ة ماذا أ ع د د ت له ما تريد ت أن س ما المهم ما هذا؟ هو ل تصدقه ساتي ولا المهم؟ معنا س ة ماذا أ د فأرشده ايات ل م م ه بمعنى ك ذ ك ك ث ي ر ة تدل, تدل على تقرير هذه ا ل ق ا ع د ة وكذلك أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة تدل على هذه القاعده ة ثم مثالا نضي ن لكي ف م وترواهكم ولكم حقيقة هذه القاعدة إن الله بهذا. أقول قولي هذا لي هذه الله بهذا هذا الله شاء الله وعلا وعلا إن وتأسف وصف